music solo music بيت نحارب نكيف ويا الليل نموت ببياتي ظالم مش عندنا عطيكم غير صوت الباقي طالع صنع وما شحل للمروح يا ليف دنيا وما خفنش من الموت بننحارب نكيف ويا الليل نموت شعندي نعطيكم غير السوت الباقي طالب صنعه ومايفيدكش حليل من روحي يا ريب الدنيا وماخوف نشم الموت زي ابناخداني علاش نسمع في كلام العباد علاش نعاني علاش يبقى لحجر في الود الكلام معاني هنا حتى من روحي فات تراني قدر نقص الرجل السادس شكون اللي تكيف شكون اللي شاخ شكون اللي بلعو تعوج وداخ شكون اللي يخدم باليصرب يصرب عالكيف شكون اللي طلع <تصفيق> دبا عندي فيه تعبرتاح فتوال حلم لوينه والمفتاح انا معدي كيفي معدي وهكا يحبوني كي نولي سفيه عن <تصفيق> بدن حارب نحارب حارب والليله ظلمه فابقى نشوف في حلمه وربي يالبي رب والدنيا كلمة والرهود ليبيا علمة قدش كمي ماريا صافي مرضي ربي بابا وهمي الغالية غاليه راجل دي بقدر خادر نمشي بالنيا بالنيا باتن حار نتكيف خويا ديني نموت بتبيعطي ضارب ش نعطيكم غير الصوت الباقي طالب صنع ومايفيدك شحلل من روحي هارب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 Nakayefu ya lilin mutbet biati zarab, sh handi na handi kum gharisoot el biqui talab, sana o maifidak shahli al maru hiarab. Dania o maqof nish malmuten bet nharab. Nakayefu ya lilin mutbet biati zarab, sh يا وما خوفناش من الموت.